حبيب الحلوين بنت صغيرة بتحب الشمس والشمس فين؟ فوق فوق ايه؟ فوق الجبل والبنت الصغيرة عايزة تروح للشمس البنت الصغيرة طلعت الجبل عاوزة تروح للشمس لكن لسه الشمس فوق فوق ايه؟ فوق الشجرة اللي على الجبل والبنت الصغيرة عايزة تروح للشمس البنت الصغيرة بتطلع الشجرة إلا على الجبل لكن ايه ده؟ البنت مش عارفة تطلع الشجرة إلا على الجبل كل ما تيجي تطلع الأرض تشدها البنت الصغيرة قلنا بتحب الشمس عايزة تروح للشمس مش عايزة الأرض تشدها البنت عايزة أرض ما تشدش أي حد طول النهار والبنت الصغيرة عايزة تروح للشمس بس الأرض تشدها وتغيب الشمس والبنت ترجع لبيتها على الأرض خطوتها والبنت تقول يا سلام لو بس كان في أرض ما تشدش أي حد ده انا كنت طلعت طلعت طلعت وفي الآخر أروح للشمس من غير ما حاجة تشدني وتنام البنت على سريرها تحلم بإيه تحلم بأرض ما تعرفش فين أرض مش بتشد حد سهلة الأحلام حلوة الأحلام ألوان في عيون اللي بيحلم والبنت الصغيرة نايمة مغمضة عنيها لكن شايفة ألوان ألوان ومن بين الألوان البنت شافت أرض الأرض دي إيه أرض الأحلام أرض مش بتشد حد اللي يطلع على شجرة يفضل يطلع يطلع يطلع من غير ما يقع هو الواحد بيقع ليه الواحد بيقع عشان الأرض بتشده والأرض دي أرض الأحلام أرض مش بتشد حد والبنت تدور على شجرة لكن ايه ده ده مفيش في الأرض شجرة مفيش ليه فيش في الأرض دي شجرة ايه اللي ليه علشان يكون في الأرض شجر لازم يكون في الارض هوا هو الشجر بيعيش بايه بشب المية والهواء. الارض لازم تشد الهوا علشان يفضل في الارض هوا والشجر يعيش الارض اللي مش بتشد حد مش هتشد الهوا ومش هيبقى فيه هوا وما في شجر هيعيش. والبنت تدور على شجرة لكن ايه ده ده مفيش في الارض شجرة مفيش ليه ما فيش في الأرض شجرة اللي ليه علشان يكون في الأرض شجر لازم يكون في الأرض مية هو الشجر بيعيش بإيه مش بالمية الأرض لازم تشد المطر علشان ينزل على الأرض المطر الأرض لازم تشد المية علشان تفضل في الأرض المية والشجر يعيش الأرض اللي مش بتشد حد مش هتشد المطر ومش هيبقى فيه مية وما شجر حيعيش يا خبر ولا في هاوة ولا في مية يبقى ما فيش اي شيء حيعيش لا شجر ولا نبات ولا بنات ولا صبيان ولا حيوان ولا شيء ابدا الارض اللي مش بتشد حد مش ممكن يقف عليها اي شيء مش ممكن يمشي عليها اي شيء لا يقف بيت ولا تقف مدرسة ولا تمشي رجلين إنسان ولا يلف عجل عربيه الأرض اللي مش بتشد حد مش ممكن يعيش عليها حد والبنت نايمة ترجع لعيونها الألوان تسمع الدنيا عايشة ومشية تسمع صوت العربيات ليه العربيات مشية عشان الأرض بتشدها ليه الناس مشية علشان الأرض بتشدوهم ليه الدنيا عايشة علشان الارض اللي احنا عليها بتشد الهوى والمية نعيش ازاي من غير هوا ولا مية والبنت تفرح علشان الارض بتشد كل شيء يمشي كل شيء ويجري كل شيء ويعيش كل شيء الشجر والنبات والبنات والصبيان والحيوان وكل شيء والبنت فرحانه علشان الارض بتشدها اه زي ما بتشدها بتشد كل شيء وكل شيء في الدنيا بيعيش